القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة هذا فصل الربيع الجو معتدل هذه الأيام درجة الحرارة الآن عشرون أسرة حازم تقضي العطلة في البر حازم أحضر الخيمة والسجادة وأحضر القهوة والشاية والتمر حازم يقرأ كتابا في الخيمة التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة هذا فصل الخريف السماء تمطر الآن أسرة إبراهيم في البيت إبراهيم لم يذهب إلى العمل المطر كثير في الخارج إبراهيم يقضي اليوم في البيت يقرأ كتابا أو صحيفة غدا في الصباح سيذهب إبراهيم إلى العمل ان شاء الله الكدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة هذا فصل الصيف الجو حار في الرياض هذه الايام درجة الحرارة اربعون مالك لا يحب الحرة هو يذهب مع اسرته الى باكستان تذهب الأسرة بالطائرة يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان الجو معتدل هناك التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة هذا فصل الشتاء تركيا باردة جدا في هذا الفصل صالح لا يحب البرد درجة الحرارة تحت الصفر في الليل العطلة بعد أسبوع سيذهب صالح إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام الجو دافئ في مكة هذه الأيام انتهت الوحدة